واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَرْفَلَ نَقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها 국민 tehele, ja seera it ooli ka likkahud allatheena amanu wa amilussalihati innana nudhi'u ajra man ahsana amala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 تكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَبْرِبَ لَجُم مَسَلَ وَجُ لَنِ جَعَنَِ أَحَذِهِ مَاجَ النَّتَينِ مِنْ أَنَّابِم وَحَفََفْ النَّغُمَا بَِخُلِّم وَجَعَ النَّ فََجُ إِْتَنجَنَّتَنِ آتَت أُكُلَ غَ وَلَم تَلِ مِنهُ شَيئ وَفَجَر الن خِلَ وَكَانانَ لَثَمَُم فَقَالَ لِصَاحِ بِهِ وَغُوَُحَِوه أَنَ أَكْ تَْ مِن كَمَ لَ وَأَّونَ